القرية الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعنا ما يتأثر من سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ربنا آمَنَّا بما أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْ لَنَا فِي كِتَابِنَا Mm-hmm. <laughs> learn that ومكر ومكر الله والله Terima kasih kerana بعوك فو قل الذين كفروا. I'm Wow. Thank <laughs> you. Well, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْذِبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا I'm no, not no. <تصفيق> الحق من ربك فلا تكن من <لننترين> تلوب عليك من الآخر an وأن... an dan <coughs> ikanat الحق مر ربك فلا تكن من المُتَرِّف فمن خَفَّ يا دا الله على الكاذبين. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله عز وجل <تصفيق> We're و <laughs> اي <laughs> matihan salam ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من فإن تولوا فقولوا اشهدوا بآله Now ولا يستخد بعضنا بعضاً أرباباً Tak